أدفتان يا جين يا أهيل الجودي والكارابي فلو على النبي محمد يا رسول Yeah. اشتركوا في القناة Al-Fatihah kami insan nur ya serta